فعبدوا ما شتون دوني قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وعمنيهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران